الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيماً وتكريماً وتقديراً وتدبيراً المتعالي بعرمته ومجده الذي مزّل الفرقاء على عبده ليكون للعالمين نذيراً اللهم لك الحمد أن تنور السماء ولقاءك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعد حق ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان ذي العرش والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي لا يتعاضمه من أن يغفره ولا حاجة أن يعطيها سبحان من لو سألتك حيوم وميتهم ورطبهم ويابسهم وعطى كل واحد منهم ما نقل شيء من أمرنا نسألك مسألة المسكين ونبتهن وإنك ابتنال المذنب الرليل دعاء الخائف الغريق دعاء من خضعت لك رقبته دعاء من خضعت لك رقبته ونلّ لك جسمه ونبيه وَمَا بَيْنَ لَكَ أَنخْنَا وَبَيْنَكَ أَمْنَنَا وَلِمَا اللهم ما يا خير من دعاه هدى ما وجا وبلغ المؤمن اللهم يا حي يا قيوم في هذه الليمه المباركه وفيها المبارك وفي هذا الشهر المبارك يا حي يا قيوم يا حي من بركات هذا الشهر على اهل الظهور في ظهوره اللهم امكر بهم وكذ عليهم Amen. Wow. رايت اللهم حكم في شرعك اللهم حكم في شرعك اللهم عليك باعدائهم من اليهود والنصارى ومن العلماهين والمنافقين والمتراصين اللهم عليك بهم اجمعين اللهم فوقه